وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقٌ يَأْيِيُ صِبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمٌ نُوحٍ أَوْ قَوْمٌ هُودٍ أَوْ قَوْمٌ صَالِحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَالْفَتْرَةُ خَيْرٌ مِنْكُمْ وَالْفَتْرَةُ خَيْرٌ مِنْكُمْ تَوْبِ فِرُّ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهط يا اعذ عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ببما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على ما كانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخذه ومن هو كاذب وَلْتَقِبُوا اني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ بِلاَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ